المناقشة التي حصلت في هذا وفي هذا وأنهم قد استعلوا عليهم بانهم بشر مثلهم فكيف يأتون بالرسالات فجاءت قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وهنا فيها تنبيه على أن الإنسان إذا قام بأمر الدعوة إلى الله فهذه منة من أعظم المناقش ولذلك كان الأنبياء يبعثون يبعث النبي ثم يبعث النبي بهذه الرسالة ثم يبعث الرسول برسالة جديدة ولكن بعد نبينا لا نبي إذ إن الواجب على الجميع أن يقوموا بواجب الرسالة فأنت أخي الكريم حينما تشتغل بالعلم تعلما وعملا وتعليما ودعوة إلى الله وبثا للدعوة فهذه من اعظم المنازل متأمل ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا باذن الله الحج والبيان بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان يتضرع الله حتى يناد الحجة والبيان والعلم والتأثير في قال قالوا على الله فليتوكل المؤمنون فالمؤمن يتوكل على ربه وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا على ما أذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه وقد أرشدنا لأقوى الطرق وأوضحها. ولنصبرن على إذائكم لنا بالتكذيب والسخرية وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم ولذلك هذا التوكل على الله ينبغي على الإنسان أن يحققه تحقيقا كاملا وأن الانسان عليه أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى هذا الأمر، وإنا على الإنسان لا يقصر، وما لنا أن لا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرنا على ما اديتمنا الصبر على الاذى في سبيل الله، باب من أعظم القرب إلى الله تعالى. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتأمل ختم الآيتين، الآية الحادية عشرة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أي وقال الذين كفروا بالله لرسل الله الذين يدعونهم للتوحيد والله لنطردنكم من بلادنا إلا أن تعودوا إلى ديننا طبعا الأخوة في مركز تفسير يعني ذكروا القرية ولا داعي لنخرجنكم من قريتنا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 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في ظلم الظالمين فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أي فاوحى الله إلى رسوله قائلا لهم لنهلكن المشركين الذين ظلموا انفسهم بوضعهم العباده في غير موضعها وصرفها لمن لا يستحقها ولنسكنكم الأرض من بعدهم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 من الرب الكريم سبحانه وتعالى، ولا نسكن الأرض من بعدهم، أي ولا ننصرنكم، وأتباعكم المؤمنين على الكفار، ونجعلكم تسكنون أرضهم من بعد افلاكنا لهم، والنصوص في هذا كثيرة. قال ولنسجلنكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي أي ذلك النصر في الدنيا على الكفار والتمكين في الأرض يتحقق لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامه وخاف من وعيدي وعذابي فاتقاني بطاعتي وتجنب المعصيه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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا اي طلبت الرسل من الله النصر على اقوامهم واهلاكهم وخاب كل جبار عنيد اي وخسر وهلك كل متكبر على الحق معاند له من ورائه جهنم ويسقى من ماء صليب من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم فهي له بالمرصاد ويسقى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم فلا يروي عطشه فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب من ورائه جهنم أي من أمام كل جبار عنيد نار جهنم تنتظره فهو صائر إليها في الآخرة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 ونتنه ولا يقدر على ابتلاعه ويتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب وليس هو بميت فيستريه بل يبقى حيا يعاني العذاب ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره يتجرعه ولا يكاد يسيغه أي يتحسى ذلك الجبار العنيد الصديد ويشربه قهرا من شدة عطشه على جرعات ولا يكاد يبتلعه من شدة خبثه وكراهده ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أي ويأتيه الموت وألامه وشدته من كل موضع في جسده ومن كل الجهات فهو كما تمتع بجسده في الدنيا يعذب به في الاخره وهو مع ذلك لا يموت فيستريح من العذاب نسأل الله العافية والسلام. قال من ورائه عذاب غليب أي ومن أمامه عذاب آخر قوي شديد ينتظره غير ما هو فيه من العذاب ولذا كلام الأخوة في مركز تفسير يعني عند تفسير هذه الآية يعني فيه ضعف فيه ضعف قالوا من أمامه عذاب آخر شديد ننتظره يعني نبدأ نبين أن أن العذاب هذا الأول والثاني كله هو في الآخرة ولكن العذاب الموجود في نار جهنم الكفر عذاب يزداد كما أن النعيم لأهل الجنة في الجنة يزداد فكذلك عذاب أهل النار يزداد ولا يقل ولا يضعف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 إذن هذه الآية الجليلة الإنسان يستطر أن العذاب الذي يحصل لأهل الإجرام سببه عدم المعتقد الصحيح وذهاب العمل الذي عمله لما ذكر الله تعالى انواع عذاب الكفار في الآية المتقدمة بين في هذه الآية الكريمة أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشيء منها وعند هذا يظهر كمال خسرانهم لأنهم لا يجدون في القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا وذلك الخسران هو الخسران الشديد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد طيرته وفرقته الريح القوية في يوم يشتد فيه هبوبها فلن يبقى من الرماد شيء فكذلك أعمال البر والخير التي يعملها الكافرون يبطلها الكفر ويذهب ثوابها كما تذهب تلك الريح الشديدة الرماد وربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من فضر لا يقدرون مما كسبوا على شيء أي لا يجد الكفار في الآخر أي ثواب لأعمال البر التي عملوها في الدنيا ولا يرون لها أي منفع مثلما لا يقدر على جمع الرماد في اليوم العاصر ذلك هو الضلال البعيد أي أعمالهم التي بطلت وفقدوا ثوابها لم تكن على هدى واستقامة فكان في خطأ وانحراف بعيد عن طريق الصواب لا يمكن معه تدارك تلك الخسارة الكبيرة من ثوائل الآيات أولا إن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني ادم اذن السعيد الذي يقوم باداء رساله الرسول صلى الله عليه وسلم فكما ان الله قد رفع المرسلين بالرساله المؤمن يرفع عند ربه بادائه لرساله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي على المؤمن ان يتعلم السيره والقران والسنه لأجل أن يسير على السنن النبوي ثانيا على الداعي الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جمّة سوف تقابله ومنها الطرد والنفي والإذاء القولي والفعلي إذن لا بد أن يعرف ولا بد أن يتحمل الإنسان حتى ينال المقامات العالية فالأنبياء ما نالوا ما نالوا حتى لقوا ما لقوا من قومهم وهذا سنة الله في عباده حتى قال ورق بن نوفا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي حينما قال ورق للنبي يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فتعجب النبي قال او مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فالإنسان أن يصبر وأن يتجمل وأن يتوكل على الله تعالى وأن يكثر اللجأ إلى الله والعبادة لله سبحانه وتعالى حتى ينال النصر من عند الله تعالى ثالثا إن الدعاة والصالحين موعدون بالنصر والاستخلاف في الأرض فربنا جل جلاله لا في الميعاد ونصر الله سبحانه وتعالى يأتي في محله ولا يتأخر نصر إلا بسبب خذل فعلى الإنسان أن يلاحظ نفسه وأن يراقب قلبه وأن يراقب عمله وأن يجتهد في التصفية فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه رابعا بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة وعدم اعتبارها بسبب كفرهم فعلى الإنسان أن يحقق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وعلى الانسان أن يحذر الشرك وأنواعه والكفرة وأنواعه وأن يكثر الإنسان من العمل الصالح هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.